الحياة. ونحن مع كل شخصية عبر هذه المسيرة لنا لقاء في شخصيات اسلامية وراء الميكروفون برنامج يعده ويقدمه فوزي خليل بسم الله الرحمن الرحيم ايا الاخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج man holy عفاة الدين في الصحران المؤمنون في حلقة اليوم نواصل الحوار مع الشيخ نصر الدين طوبار حول شخصيته في الاذاء وفي اختيار كلمات الابتهال فبولة الشيخ نصر الدين طوبار يعني في اللقاء السابق عرفنا على الفرق بين القصيدة الدينية وبين الابتهال وبين التوشيح يعني والسؤال الان هل يعني لك اسلوبك الخاص او المعايير الخاصة على اساسها بتنتقي الالفاظ التي تشدو بها في المساجد وامام الجماهير طبعا لا شك لان الكلمة دا شيء مهم جدا يعني الكلمة الحلوة بتخلي الإنسان يقدر يعيش فيها ويقدر عبر التعبير السليم يوصلها توصيل السليم لأن أنا أداة وصل بين المستمع وبين المؤدي يعني وبين المعنى للكلمة علي أم أوصل هذا لأنا كالمخرج يعني لا تؤخذني في هذا التعبير صح يعني ايه ايه ايه ايه أنا علي يعني ازاي اقدي هذا الكلام بالطريقة اللي هي اقدر اوصلها للمستمع يعني من القلب للقلب م. فما تبقاش ان معداش سيطر على السيكرة الكافية في الاداء اللي اذا كانت حلوة المعنى هذا شيء مهم جدا بحكم تحامل مع الكلمة السنين اللي مره ديان. وعليه رحمه الله الاستاذ محمود اسماعيل محمود حسن اسماعيل كان مراقب عن الشؤون الدنيا وكان شاعرا له قلته كان اجد صاحب فضل علوة في ازاي خلاني اعرف ان تقل الكلمة انذا كان ضليع يعني حتى مشقي كلاميذي يعتمده كان لابد يقولي لا استلم اديك الشاش ويلي بدأها كذا في الكلمات ف. الوقت انا بحكم الممرسة لهذا العمل المدة الكبيرة دي اقدر اقول انني يعني ممكن ان اقدر اختار الكلمة ممكن يعني يعني انت اللي بتختار الكلمات شخصيا يعني وليس لا الكلمات بتجين مؤلفة جاهزة ممكن الاقي فيها كلمات او تعبيرات مديش زي ما نعاوز يعني اللي هي اقدر أأديها الاداء السليم فممكن أن انا ألفت نظر الشاعر أقول له الكلمة دي صعبة المعنى أنا عاوز المعنى السهل الممتناك مش خابطة المستوى لا أنا عاوز السهل الممتناك اللي هي قوية وفي وقت نفسه بسيطة يعرف معناها الخص والعام يعني هناك طيب شعراء معينين بترتاح او بمعنى صح بتؤدي كلمتهم ب بأداء يعني مندمج مع المعنى او يعني بترتاح بمعنى صح لشعراء شعراء معينين دون شعراء والله الشعراء اللي قدمول اللي ارتحت امامه شعراء جميعين يعني من احسن الناس اللي تعاملت معهم وتجاوبت بيهم و... وقدر اقول لك بالحقيقة ان هم اللي يعني اللي اللي كسبت بهم الارضيه بتاعتي انا هو الشيخ المرحوم الشيخ طه الشعلان والشيخ طه الشعلان كان يعني لانه هو شاعر وشاعر شاعر طليق لانه كان برضو بيتردد كلمات اقبال الشاعر اقبال الباكستاني هو شاعر اقبال كان رقيق الحس جدا في تاليفه كلماته الروحانية فكان برضو بترجمها والدهالي يعني فاخدت عنه مترجم عن اخبال كسير واخدت عنه تأليفه وهو كسر جدا وكان متجاوب معايا جدا بعد كان يحرص ان يسمعني الفجر فكان يشوف ادائي ازاي فيكون مبسوطه رحلة امي ما قوله رأيك يقوني طبطب عليه مبسوط يقولي ايه من اللي انت عاوزه غاينجر اللي انت عاوزه مدى من مستريح مدى انا سمعتك اتلاقيتك ازاي بتعرف تغير الكلمة اجي عندي كلم ما افتمدش انا بكسر الشارع او ما ينكسرش الشارع لا ممكن اقول ان انا ارد الكلمة مرة و اثنين و اثلاثة و اربعة عشان تقدل اداء السليم او اقدل الشحنة اللي انا عاوزة ديها اللي يتشد المستمع معاي عاوزة هذا الاداء اللي انا بقول عليها من عندي انا اخراج هو ده دا الاستخرف ازاي الكلمة بتقدر تصل للناس طب يعني هل تذكر من هذه الأشعار أو هذه الابتالات يعني بحيثك موقف معاها يعني قصيدة معينة ليك موقف معاها أو لا تنساها وتعتز بيها دايما أو بترددها دايما والله هو كلمات الشخصة وشعلان من أحسن الكلمات اللي قالت في الحقيقة يعني م. فكلمات كساهم بقدر أنا تدخلت فيها إزاي يعني م. يعني مثلا من لي بيت شعر أنا شوف بيت الشعر تناقض المعنى ازاي ممكن اني نقوله بتم ثلاثه كمان يكملوا معنى انا عاوز اوصل في في من جوايا انا حاسس بانه لو اتقال بالسطرتين الثلاثه دول زي كده هيديني اللي انا عاوزه بالنسبة للجمهور طب بنجرب نقول له هذا الرأي صاحب مقتنع بيه جدا فقلت تعال لبكرة بكره بكرة بكره تلاقيه زي ما انا اقول له اللي هو ده يبقى هو حرص بات ان يسمعني عشان يشوف رد الفعل اللي انا قلته وتصورتوا تلاقيه مظبوط فكنت راه يقولي تقتطب عليه يبوسني لو اتحام واسم طب يعني هل تذكر يعني قصيرة حصل فيها هذه المواقف كثير يعني واصله هو م... آه... آه... هو يمكن كان معظمه في ال... في الكلمات الساجلة اما كان بديني قصايد وبديني ساجة فمن الكلمات الساجة كان سبحانك يا ذا العزة والعز المصوم ودي كان بمناسبة حرب تلاتة و هو كان يعرف ان انا محبش ابرا ام ادعو الكوش بطريقة اللي هي متبعة لا بطريقة لطيفة بحيث انك انت متحسش ان انا ايه ف... في هز... في حدود لحد ولا الحد يعني ابتغاء وجه الله ما مين ده ابتغاء وجه الله يعني دعاء م... خالص مم. خالص لله فكان برضو من ضمن الحاجات اللي طلبت مني نزود الكلمات دي كلمات زي سبحانك يا رب الارضاد تباركت يا منزل الكتاب تعاليت يا مجري السحاب سبح بحمدك الصائمون ودامك بعزتك الراكعون الساجدون انا جيت بقى هو كان بيقول سبحانك يا رب الارباب تبارك تنزيل الكتاب تعليت ايام وجل السحاب سبح بحمدك الصائمون <مم> ودامك بعزتك الراكعون الساجدون وغاك... وهي هي بقت هنا وكان ايام الحرب شغالة قلت له انا عاوز على هذا السجع بعد اداء دعاء ادعي بقى للجيش واختمر بقية قرآنية تتفق برضي مع الدعاء دمين ادي الكلام لن طلبت لكن ما حددت بيش الكلام ايه انا كشاعر لا من الشاعر وانا قاعد صير مع طول قال سبح بحمدك الصائمون ودان لئزتك الراكعون الساجدون واطفت وانتصر بقدراتك المشاهدون ويما اذن يفرح المؤمنون يعني ختمها بالآيات القرآنية ومش على الوسط كانت في الظروف برضو خلاص الظروف وإذا كنت بتاخد يقبل يعني غير حتي من الجمهور. نعم. طب يعني الشيخ نصر الدين كبار هل هناك يعني أحد بالإضافة للشيخ الصاوي يعني ليه الكلمات اللي انت بتفضلها او بترتاح ليها في الأداء وتتجاوب مع معانيها؟ المرضح ما عبدالله شمس الدين. م. بالعلي يا بارئ الكون في عز وتمكيني وكل شيء جرى بالكاف والنون يا من أحس به في كل كائنة وقد تعاليت عن ظن وتخميني في هدأة الليل يا رب أراك وفي ضوء عار وأنداء الرياحين وفي الصحراء في الأنهار تسمعني لحم الخلود وفي الأتيار تسجيني وفي وجودي وفي الشسي وعاطفتي وفي فؤادي وفي روحي وتكويني ربي هو الله سواني بقدرته ضل أمري لباب الرجل يهديني سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى كلما جميلة ورئيئة ومعاني جميلة وبعدين نسمي الشاسية بها الكامل عشان يؤديها في طاقة السليم طب يعني الشيخ نصر الدين فبار الملاحظ ان ليك أسلوبك الخاص او نيضرون الشخصية الخاصة المتميزة المستقلة في الأداء في الاتهالات الدينية يعني هل ليك مواصفات او يعني ليك يعني دلائل معينة واتجاه معين بتسير عليه في هذا او عازمي يسأل عن السر في هذه الشخصية المتميزة اقول لك انا لما قدت الابتهاج حرصت على ان يكون لي شخصية معلتي حد هذا الكلام لي من ناس لهم اتمندهم من زنان وانا صغير كنت رمين يعني, رمين يعني يعني ناس اعرفهم كان شخصين في بلدي أوه. وعلى مستوى ثقافة كبير وكانوا يقولوا لي واجي وهذا الطبيب وكان يسميه حاوي وكنت أنا بقلب في هذه الايام الشيخ توفيق عبد العزيز رحمة الله عليه كان قارئا عظيما وكان قارئا يجوب البلاد وكان يدعى لإقامة الحفلات اللي هو والد السيد فضيلة توفيق <تصفيق> المزيح <تصفيق> كان يركبش طربوش افندي ومعمم عليه ويلبس بدله على البدل عباية وكاما دميل الطلعة اه اه ومقدرش انكر ان هو له تأثير علي تأثير مباشر حتى في اداءه الغاية الان ان انا اتأثرت به مع اختلاف الطريقة ده كان اتأثرت به اداءه كان فيه تمثيل كان يمثل المعنى ويصور المعنى وهو قاعد وشور بأيديه ويعمل وهو قاعد فصلت تجسيد المعنى تجسيد المعنى كان يصور المعنى كده ويبأيديه وبشخصوته ويجسده كده وازاي يخلي الناس تفهم المعنى الناس العامة والخاصة فكت فأنا صغير ومبعرت بيه وتأثرت به وده لأ لأدخل في حياتي وفي إيداي فلما جيت أقول ابتهاد فقلت الابتهاد ده المعرف اجيب الكتب القديمة واخد منها واقول زي بقية اخوتي من اليوم السابقين السابق زي العظام زي الشيخ محمد الفيوم والشيخ محمد والشيخ عبد السندريم والشيخ محمد كل دول قبلي فكنت اجيب الكتب القديمة وانجل منها واجأل بنفس الطريقة ريبة ما ملاقيش فيه تجاوب من الجمهور انا ما... كلمة انا كتير قدرش اقولها ابدا بس لا بسجل الحقائق لان انا دخلت الابتهاجات ومفيش سميع للابتهاج كان السميع كله للقرآن مم. وانا اسايت يعني انا شفت الحكاية دي بالذات كان زي استقبل المقرب او القارب معنى اصح وازاي اتهافت عليه ولد مبتهج ده ولا كان موجود كانت حتى بتأثر الناس دي بعد الجيه اليوم اللي عزل المتاهل سميع يا شيخ ترين انت شوفني التهدي بقى اللي بقى ايه وكل حاجه ما اقدرش اقول لك من امتى الحاجات ده حصلت بس يكفي اقول لك ان حصل في المرحلة اللي انا اتوجت فيها طب يعني الشيخ نفسه دلوقتي كان عرفنا انك بدات تقلب اولا طيب ثم بعد ذلك يعني حتى وصلت الى هذا على الانسان شوف مفيش مانع إنه مرحل ما فيش مانع ان انا طال اقل لك ما هو يمكن هيبقى عنده حصيلة الا لما قلت اي فنان كده بيطلع بيبقاله شخصية معينة متأسرة ده ويقال لك اي شخصية لكن حذر من اما تستمر في هذا التقليد ضعت شخصيتك وبقت على رأي المثل البلدي بتاعنا الفعل اكتوبة وصطل ويأمشير ايا نعم لا يجب بعد كده انك انت تستقل وتكون شخصيتك وتخل لك لوحدك مم مم مم ودي مش كل انسان يقدر يعملها ده هي بتوفيق الله و اتفقنا ما بيجيش يعني كل انسان يعني هو تبع اراده الله ربنا ما بيريد بيوصل على طول واهدته الطريقة فانا بعتبر ان انا ربنا هداني لهذا الطريق ولهاذه الطريقة بالذات اقول لك انا عملت ما اقدرش اقولها لك اقول لك ربنا هو اللي وفقني ان انا ادي هذه الطريقة وحازت هذا القبول وكنت بقيل عواني متخوف لكن قد انا عملت كتجربة واجست الناس ازاي حتكون تكون ربي الفعل الصدع فيها اه ايه ايه ايه ايه ايه في الالقاء يعني ان انا اجسد المعاني ان انا ازاي اطور المعنى للمستمع وأقول بطريقة مختلفة خالص عن الطريقة اللي اسمه اللي هو تولد يسمى للثالث بهذه الطريقة وعن أجدابي يسمى الطري ل للثالث بهذا الطريقة لأ انا عليه أن أغير هذا الاسلوب صاريت هذا الاسلوب فقلت طريقة كان حتى فيه كان اعتراض كثير جدا من الناس ال ال إخوان المبتهلين وال والالوالدية ضربوا إنهم كانوا بياعتراضوا عليهم على هذا الطريقة حتى في واحد قال لي ان الشيخ فلان معترض على الاداء وده كان من اخواننا القدامه اللي كنتهم يعني قلت له بس انا حاسس بان انا لما بقول بيسمعوني كان المهم المهم ان فلان ينبسط باقتش دي ما تنسى مهني الجمهور ان كل عندي ورد عن هذا الاداء لان الجمهور مش ماهوش يعني في رفاه ماهوش دكتور الجمهور مش عبيط الجمهور وحش خصوصا للشعب المصري م. والشعب العربي بمعنى اصح شوقك الحاجه اللي ما بتعجبوش بيجي طبيعي الناس ما تقبل اطلاقا اذا كان سيطرت عليه وعاش فيه حياه كتب وهي تقبلها لكن هل هناك احد كان ليه اثر في في هذا التحول او في اتخاذ هذا الاسلوب في الاداء ابدا هي ربي الله واحمد جت بتوفيق الله بقول لك لا شطارتي ولا سطره حد ولا لحد بفضل فيها أبن الا هي توجيه من الله والله نعم توفيق رباني وفقني انني اعمل كده او بطريقه كده واشوف الناس هتقول ايه انا استاوب لقيت استجاوبت بقى قاعد اسقي لهذه الطريقه بقى واتعمق تو... فيها وزي ااديها وانا اسمع نفسي واخليهم يستجيبولي في ده واسمع نفسي واحطرب على حاجات انا بينه بالنفسه ما هجيبش روحي انا في حاجات تسرى لا زي جديتي كنت بقولك تقالي المره تبقى احسن من كده استفدت من الحته دي بيقول شيخ مصر بنت بار طبعا الجو واكيد الروحي ومدى تجاوب الجمهور يعني بيكون اكيد له اثر على هذا الالقاء يعني اللي بتتخذ ليه شخصية وبتتخذ ليه يعني وضع معين بتحب تتميز به او بتتميز به بالفعل عن بقية الاخوان فيعني تذكر لنا الاثر الجو عليك ايه وانت بتبتهي هو الجو الروحي والجماهير من حولك وذكايات ومواقف معينة مثلا حدثت في حفلات دينية مختلفة والله يعني اقدر اقول لك الكامهور هو كل شيء بمسبل الانسان يعني عليه معول كبير جدا انه هو بيعيشني في اللي انا بقول فيه اهتمامه باللي انت بتقوله تدوره مع اللي انت بتقوله تسجيعه اللي انت بتقوله انا الكلام انا على الليالي الخارجية اللي انا بقول فيها في الليالي مم. لان الليالي بخلاف في الاجع حتى لو الناس تجاوبت في, الم... في المسجد بتجاوك يا شدود انا دع مسجد ودوه برضو اقار واشترامه واش عايزين كمان يخرج عن اللازم يعني مم. لكن في الليالي الكل واحد ياخد رحلة وكل واحد يعبر عن اللي جواه بصدق يعني هو طبعا هذا التجاوب وهذا الانطلاق فيه بالتأكيد بيكون للكلمات وللمعاني التي او للمعاني لهذه الكلمات ولالقاء فيعني تدينا نموذج كده على هذا احضرني الان نموذج زي مثلا يا نفسي في وحدتي يا منطري في شدتي يا سامعا لندائي فإذا ججى ليلي وطال ظلامه ناديت يا ربي فكنت ضيائي من غير ربي أرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيض في الصحراء من غيره رزق الجمين غذاءه والنملة تحت الصخرة السماء من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطائي سبحت باسم أولاك يا رب فإذا سكت اللسان وسبحت أعبائي في man. دين كوار يعني لو سألناك الآن يعني رواياتك مع شهر رمضان نخليا أو يعني بصفة مطلقة يعني ماذا تقول الآن أقول إن أنا ما بسافر شهر رمضان وحرس جدا على إن أنا أحي شهر رمضان في مصر بالارتباط بالجمهور لأن بعتبر همسة الوصل الوحيدة اللي بيني وبين الجمهور هو شهر رمضان اللي على حسه بشتعل طول السنة على حسن م. فما اقدرش انما اضحي بهذه اصطلق ابدا فالشهري ده شهري بالنسبة لي مهم جدا دوموا بين الجمهور يعني لم يحدث في يعني مرة من المرات او في سنة من السنوات انه تركت بمورية مصر العربية وفي شهر رمضان سفرت الخارج مثلا حصل سنة واحدة سنة سبعين يدي خصة لطيفة وحكيها يعني ل ل ل لطرفتها يا انا المرحوم الشيخ مصطفى اسماعيل من الحكومة الليبية مو فد من قبل الوزارة العقاب لأ بأنا شخصيا من الحكومة الليبية عشان مو رمضان في ليبيا في بنغازي هذا الفعل وحتى حياة هذا الشهر إنك كان شهر في السكن وكان جامز جدا وأنت وكانوا اللي بينفرحن بنا جدا وكانوا وكان قلنا كمان يعني كانوا بيتلقفونا في المنازل يعني عشان برضو نوع نحيلون برضو العائلة في المنازل بعد الحفلة لمنزها في المسجد وحصل ما تخلصنا الليلة ومستنا حد جديدنا اجرنا ما حد شدنا الاجر ثالثنا خلنا جا أمه قالوا روح النصر إحنا حنا بعد لكل فلوس ودنا ولقيت الوقت ما حدش بعث لنا فلوس فافتكرت بقى ان جاني واحد وانا في المسجد يعني اتخانق معايا وزعلان او من شيء بيقول انا كنت في مصر انا جامي في مصر بعد ما جيت مصر وجاني يقول لي بقى انت بتسيبنا في شهر رمضان بقى احنا بنصومك شهر رمضان من السنه للسنة وانت بتكسر في شهر رمضان وتروح للسوق عشان تجيب في لوسك. احنا احنا فلوس قلت له ما تخش احنا بالمسجد احنا معنى مخنا عقلنا ان احنا ما فلوس بورك في الناس الذات واتمنى غاب Oh uh -huh. وهذه الحلقة من برنامج شخصيات إسلامية وراء الميكروفون بمناسبة مرور أربعين عاما على نشأة إذاعة القرآن الكريم